ونستعينه ونستغفره ونعرض بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مبن له ومن يضمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتبه وجه رجل وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعده بس أنا أنا في تدب البدع أربعة وخمسة مترية. جدا الأولى حكم التعامل. بما يسمى الفيزا كارت. كل رجاء لوسط إخواني بما يقال، فإلا في الإنصات نفعا لأنفسهم. ولغيرهم، وفي التشويش ضررا بانفسهم وبغيرهم، والعاقل يطلب النفع ويتجنب الضرر حق التعامل فيما يسمى بالذكر لا بد وﻻ من ذكر صورة التعامل. لأن الحكم على شيء فرع من ماذا من تصوره تمام فنقول ولا بد من ذكر صورة التعامل وبدايا ضبط الشكم إذن الحكم على شيء فرع من تصوره الفيزا كارت هي بطاقة تمنح لرجم بحيث يتبكن من الشرائق عن طريقها فإذا جاوز مدة معينة تحدد من قبل البنك فإنه يدفع قيمة مشترى وفائدة وفائدة تنضاف على هذه القيمة اخواننا الذين يتكلمون بار ربع فيكم وغالبا ما يسدد بعملة غير العملة التي يشتري بها على هذه الصورة جائزة ام حرام الضرب حرام طيب طب لماذا حرام احسن تبارك الله فيك هذه النقطة في المسألة اشتراط ان يتم التعامل عن طريقه عملة اخرى وقلنا يشترط في بين العملات ماذا التقاضم صحيح وهذه الصورة حرام لما فيها من الربا، وذلك باشتراسي أن يتم الدفع بعملة غير العملة بعملة غير العملة وقد مضى الشرط في بيع العملات وهو شرط التقارب. يعني عملة غرب. بمعنى انه يكون في بلاد الغرب فيشتري بالدولار مثلا او بعملة غربية كالفرنك أو النحوي. عاد الى مصر فانه يدفع قيمة مشتري بالدين المصري. فيكون هذا بالريبة. لأنه يشترط في بيع العملات ماذا؟ هذا, هذا العقد تضمن عقدين مال عقد إقراض وعقد ربن هو بيع العملة بالإنه؟ بالعملة فقلنا لا يجوز لأنه من شرط بيع العملات القبض تمام؟ طيب أمل علي يا أخي يا أحمد؟ ما هو, هو شرط, وهو شرط التقابل وقد تخلف هذا الشرط فصار فصارت حقيقة هذا الكرب هو بيع لعملة رزاق الله وكتور حاضرة لعملة أخرى نسيئة سبحان الله تدرون لماذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا فعلا في كل يوم أجواب جديدة لليه دريبة تمام يذهب البنك يطلب هذه الهيزة كرب وتغريبا بيأخذها بضمانة أنه ملا أنه له رصيد في البنك فيذهب يشتري في بلاد الغرب ما شاء بالهيزة كرب يعني يدخل المحلات يقول أنا أريد كذا فيكتبون رقم ليه البطاقة ولا يدفع المال يذهب إلى محل لك يذهب إلى ثم إذا عاد إلى بلادي يقولون عند اشتريت تمام أشياء بثلاثة آلاف دولار فيقول ثلاثة آلاف دولار وسعر الدولار اليوم سبعة جنيهات فيقول المخلوب منك هو واحد وعشرون ألف جنيه فيدفع واحد وعشرين ألف جنيه فهذه الصورة حرام. لأنه يكون قد باع عملة بعملة مع فوات شرط ماذا القبضة في مفهومة ثانيا نحن قلنا في بيع في العملات اشترت التقاغب وانت خلف شرط المسلي أبراهيم ثانيا منت الآن يا أبراهيم اغفرت عن نفسك من حس لا تعلم انك لا تراجع ولا تذاكر ما تدرس ثاليا انها تؤدي الى الربا اشترات البنك مدة زمنية لرد المال بما قيمته من عملة البلد فإذا جاوزها رابع يبا هذا العقد متضمن شرط ايه متضمن شرط ربع لان في ذكارت مثلا هالا غير الشراء الشياء بثلاثة تلاف دولار. ما هو مدة زمنية تقريبا بتكون حوالي كم شهرين شهر 25 يوم فاذا جاوز هذه المدة تمام يعني قاعد 30 يوم ما يدفع البنك بيرضيه تمام فبيفرض عليه لسبة او فائدة 7% تقريبا او 8% يعني ربة دل... سبحان الله الشراطين يا اخي تمام، فعلا بإرادية نسبة 25% من المال يحصل فايدة 1% بعد كده تقريبا الفايدة تتصاعد وتتضاعف كلما حصل حصلت أخير. يبقى هذا العقد متضمن لشرط ماذا؟ شرط غبة لأنه بيشترط عليك إن انت إن لم تسدد في مدة زمنية غايتها 25 يوما فإنك لابد ليه عن طرابي إذن هذا العقد فاسد لأنه تضمن شرط ومن هنا علمت لماذا قلنا بيوعد تخصيد لأن بعضها يتضمن شرط ربا لأنه يقول لك في بيع التحصيد لم تصدد القسط إلى يوم سبعة بالشار تتحصل عليك فائدة بنسبة سبعة في المية مثلا أو سبعة في المية إذن العقد تضمن شرط ربا ثالثا انه تعامل مع بنك الربوي والتعامل مع البنك الربوي اذا لم يكن للضرورة فهو حرام لما فيه منعون على الاسم والعدوان فإن قال لك أحد مشكلك الذي يزب لهذه البلاد يكون في موضع برورة لأن هذه البلاد ينعدم فيها ماذا؟ على ولا يمكن للعجل أن يحمل أموالا بغم ما معه لأن هذا قد يؤدي به لماذا؟ إلى أن يسرق وفعلا يا إخوان يعني من التعليمات التي تبلى على الذين يذهبون الى هذه البلاد اول ما ينزل لأرض المطار وقال له لا تستحب معك اكثر من مبلغ كذا او كذا خاصة بلاد امريكا تمام فالمهم برحم الله فيك هل هذا يعتبر قد ضرورة فالضرور ويرابي ثم يرابي يوكل عنه حاجة شخص مصر ما من المسلم طيب معيرابي لان هيدفع بالمصري بالمصر معيرابي الضرورة غير متحققة لان ممكن هناك صور اخرى من التعامل ليست متضمنها هذه الشروط كأنه يطلب تحويل من بنك لبنك واجب الى البنك يأخذ ما يحتاجه كل يوم خاصة ان الشراء هنا ضرورة فين الضرورة لا دلوقتي ما فيش بانك ما فيش وقت دلوقتي في الستالة سريع دلوقتي الدرورة منعادمة بارك الله فيك صحيح؟ تمام؟ حتى لو فرضنا هل هناك درورة للشراء أصلا؟ يعني لو كنا يا رجل مثلا أعمال يتعامل استراضة وتصديق مثل هذا أصلا لا يتعامل بالإيه؟ بالنقود لبها لأتي إلى من؟ إلى أحدنا الفرد مننا تمام. هل لأجل ما يريد من شراع لحاجات شخصية نقول له هذه الضرورة فتران لا لأنه ممكن يشتري هذه الأشياء من بلده ومن أي بلد يبقى مفيش ضرورة هنا متحقق إذا بالتالي لا يجوز هذا التعامل لهذه الأسباب السلاسة للربا تمام ولشرط المؤدي إلى الربا وللتعاون على الإثن والإن والعدوان المسألة في السانية. هل يجوز التعامل حكم التعامل مع البنوك الربوية فيما ليس عونا على الربا؟ بمعنى يضع المال بغير انه ان يأخذ فائدة هل هذا يجوز او يتعامل معهم معاملة ليست ربوية كأن البنك الربوي هذا في بعض صور التعامل فيه ليست ليست ربوية يجوز ام لا يجوز نعم احسن وللضرورة قولا واحدا يجوز وللضرورة قولا واحدا يجوز ليس الذين تطرون ظروف عملهم من الإيداع كظائفة المستوردين وإذا عادت الضرورة. فلا جهوز دعونا قوله سبحانه وتعالى ما لم يفهم مسالة الفيزا كارت طيب ابغينا ثالثا <تصفيق> طيب اقول الفيزا كارت يا اخوان ورجل يحصل على بطاقة من البنك البطاقة تتيح له الشراء من غير ماذا من غير دفع نقود وغالبا هذه الفيزا كارت تكون في التعامل مع المؤسسات الضخمه الكبيرة او عند السفر لبدايه الغرب فهو لا يريد ان يصطحب معه النقود يستحب هذا الكرب فيدخل المحل يشتري منه ما شاء ولا يدفع نقودا غير ما يتم ان المحل يخص الايه رقم له الفيزا ايه والبنك يدفع عنه فلما يعود الى بلدي البنك يوجد له استلامه انه اشترى بثلاثة آلاف دولار فيطلب منه الدين في مدة زمنيه قدرها 25 ايه يوم ولكن بشروط الشرط الاول ان يسدد بالجنيه المصري يعني ان اشترى بالدولار بالفرنك بالليرة بكذا بكذا من العملات كانه اشترط عليه ان بهذا من عملة البلد سهليا ان يمسدد في مدة زمنية لا تجاوز 25 يوميا سيزدد المال بالنسل 3000 دولار سدد سلافة ايه او ضمن قيماته يعني هي سبعة واحدة وعشرين لكن ان تجاوز المدة البنك هنا بيضع شرط ربن شرط ربن تحصل فائدة تمام منفائدة متدرجة من على حسب المبلغ فهذه الصورة لا تجوز حرام لان فيها ربا لان لا يجوز بيع العملات إلا يدا إلا بيد بي. هنا هذا الرجل يكون قد اشترى من البنك عمله اللي هي الدولار ولما يرجح يستددها للبنك جنيهات لذا ربا ثالثا في عاون على الربا او ان هذا الشرط يؤدي الى ربا لانه لم يدفع في المدة الزمنية التي حددت سيراضي ثالثا هذا التعامل مع بنك رباو والتعامل مع البنك رباو لا يجهد إلا إيه إلا ضرورة إلا ضرورة فضلوا هذه الصورة موجوده يعني باخد بكافه ب 5000 دولار مثلا في سؤال من الشركه اخذ الواحد في الشهر اقول في من مع بس قلنا 5% و لو في مع واحد 160 25 او المصاريف الاداريه هذه المصاريف الاداريه هذه ربا نعم و بعد هذا عقد يودي لده هذا عقد يودي لده طيب مساله الثالثه هذه مسألة أخرى بارك ونصيحتي لمن يحضر المعاش من المؤسسات الحكومية أن يطهرهم شيء من الصدق لأنه علمت أن أموال المعاشات تدخل الميوك تدخل الميوك تمنع للسددين أنا ذكرت سلاسة أسباب أمتى الآن؟ موجهت سبب انه حيسدد للجنيه وكون قد اشترى منه يبقى معنا سببان اللي هو وجود شرط الرد في البيع انه انت ان لم تسدد لمدة زمنية اطرابي والتعامل مع البنك هذا شرطه اخر المسالة الثالثة حكم ارض الفائدة الربوية هل يجوز أرض الفائدة الربوية لأني رجل كان يتعمل بالربا وتعالى الله عز وجل عليه هل يجوز الفائدة الربوية أم لا يجوز نعم يجوز يجوز يجوز لا يجوز ها. لا هذه إجابة ولا تلك المسألة فيها تفصيل المسألة فيها إيه تفصيل فلا بد من من التفصيل في هذه المسألة الأصل لا يجوز ليأخذ كما قال أخونا رمضان والأصل أنه لا يجوز له أخذ هذه الفائدة لعموم قوله تعالى لا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون في الآية دي أبنت لما حكم عليا من عقد من منع الربا اللي بيع الربا في ايه ظلم وظلم للطرفين لما هذه علة التحريم يا إخوان مش علة التحريم الاستغلال لما علة التحريم ليه منع الظلم لان فعلا اذا ضم العقد على ظلم لما بيحدد البنك لسبة 10% مكسب وما اذا بالن البنك كسب فسيدفع وقفة 10% يكون البنك ايه ظلم صحيح هذا اللي البنك كسب ومكسب البنك ايه 1000% ولي اعطى صاحب المال ايه 10% ايه صحيح بفعل من ظلم فأجر علة المنع علة المنع هو ماذا ظلم إلى الأصل على الأرجع من فائد الإبعاء لقوله تعالى فلاكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون ثانيا إذا علم أن هذه الفائد قد يأخذها أهل الشرك فيتقوّون بها على أهل الإيمان فيتعين عليه أخذها فقل تعين عليه أين الدليل هنا ما عندك فضة أحسن دليل الدليل هنا من باب دفعه أكبر المفسدتين بأدنه لأن هنا أمامنا مفسدتين مفسدة أغز هذه الأموال الربوية ومفسد الترك هذه الأموال لمن؟ لأمم الليه؟ الشرك والكفر يستعينون بها عليه؟ على قتال المسلمين وحربهم أي المفسدتين يا عظم؟ المفسد صحيح؟ إذا يأخذها من أجل دفع المفسدة وهذه القاعدة طالب العلم يعني ولعلنا إن شمت دروسنا المستحبلية نعطي درسا مفصلا في قائدة المفاسد والمصالح إن هذه القاعدة تسكر معنا كثيرا وابن تيبا الله يقول عنها القاعدة الذهبية في الإسلام قاعدة دفع أعلى المفسدتين بأدنى المفسدتين تمام منبع على أشياء طيبة جدا هنا من إذ لا يعتبر من دفع المفسد الأعلى بالمفسد الأدنى لا يعتبره أسنا دري يعتبره منفذا لأمنين شرعيين. لأن من اللي شرع له دفع على مفسدتين بأدنى مفسدتين. رب العالمين فيعتبر هنا مطيعا لمن لربه منتزما بماذا؟ بشار ربه. ولذلك قال ولا يكون آثما. ولا يكون آثما. بل قلت أنا هنا في موضع وربك كريم. تمام. قد يوجب له الأجر به بذلك لأنه فهل ذلك مرضاة لرب العالمين طيب هو تعالى الله عليه تمام. تمام ما عندنا تصديق القانون بعث الرجل تمام. فنقول اخواني امنا ابن عخشت قليلا بارك حتى لا تذهب المسائل من راس. بل لهم مسألة اما اكتبوا في واقع اما يعني يجعلها في آخر الدرس. نمتى أقول بارك الله فيكم إذا أولاً الأصل عدم جواز أخذها لعوب من تعالى فلا رؤوس أموالكم ثانياً إذا أخذها أخذها على وجه القاعدة الشرعية بالدفع أعلى المفسدتين أن أرى آخر بند. قد يأخذ أهل الشركة فيتطورنا <تصفيق> بها على أهل الدنيا فيتعين عليه الأخبار نعم على وفق القاعدة أو بتطبيق القاعدة الشررية من دفع أهل المفسدتين لأدنى ارتكاب أدنى المفسدتين وشرط تطبيق هذه القاعدة تحقق المفسدتين يعني يكون ده متحقق عندهم فعلا ان هم هياخدوا وزن ايه دموان فرضا اوزع انفاقهم ويحرم عليه اخذ هذا المال لانه ربا ويحرم على غيره من المسلمين هنا أمامنا الآن مفسدتان مفسدت ماذا أن يؤكل هذا المال أو ينفق أو مفسدت أن يترك هذا المال صحيح يترك هذا وطبعا تركه هو كذا إضاعة له والإسلام حرر إضاعة منه الثاني أن يؤكل أو أن يستغل إذا أنت الآن ما بين إيه مفسدتين فماذا تفعلك نعم. يوضع في المرافق العامة. يوضع في من هذا المال أو إنما أحسن. هذا هو أوله. تمام. فيا نكتب أني عليه الكلام. لا نعم. فيقول الأمر هنا. فيقول الامر ها هنا دائرا ما بين فسادتين مفسدة الانتفاع به هو ومفسدة وفسادتي اتلافه وقد حرم الاسلام هدره المال تطبيق قاعدة تجاحن بالمفاسد فيقصر انفاقه على باب الضرورة وسورتها رجل عليه دين فيكون مخيرا ما بين الدفع او السجن بس لازم يتحقق انك هو هيسجن عشان تحقق الضرورة ايه متحقق تمام لكن هذا اللي صاحب الجاني بيتسمح له ممكن ايه مسامحه وممكن يؤجله بما ما في ضروره هنا تمام او كرجل يحتاج الى جراحة او الدواء بشرط ان يكون فيه من انقاذ بحياته عشان تبدو ايه انت حقيقة عادل ممكن يكون دواء يستغنى عنه او نسبة مثلا الشفاء به ضعيفة تمام يعطور جلوسة لمرحلة متأخرة المرض. فوزبح الدواء بالنسبة له مجرد إيه؟ محاولة يائسة فإبعانة ضرورة مش متحقيقة المفسدة غولة مش متحقيقة ده موهومة لأن ممكن وإيه مش ممكن تمام لكن لما يجي الطبيب يقول هذه الجراحة بتلح بنسبة 90 او 80% وهي ضرورة لهذا هذا الرجل إبعى عند إذن صارت المفسدة إيه متحقيق. صارت المفسدين متحقق إذا هذا هو الجواب عن هذه المسألة المسألة الثالثة وأين الجهاد يا أين هو الآن قل عسى لي أبنى الله عبد السعال مسألة الثالثة رقم العمل في البنوك النابوي ويرد من التفليق بين احد عملي العمل الذي فيه كمثل ماذا الصراف تمام او الموظف اللي بيكتب انه عقود الرباء وكذا فهذا عمله حرام لهدم جواز اقل الرباء اما اذا لم يكن في عمل من العون المباشر كحارس مثلا او نحو ذلك او فراش مثلا مقدم الشاي او القهو فما حكم ليه يفرق بالنتين ليه انا اصلا لما الاثنين حرام لما فرحت لما فرحت قد يكوني ما كانت من اه مسألين ثانيا قد العمل الاخر نفسه كمثل مثلا الحارق لما نرش مثلا بالاخلاف الباشر يبقى ايش عم هذا اللي ممكن نبيحر الثاني اضطرارا صحيح كأنه رب عسره مثلا وعنده أولاد وعلم أن العمل حرام ولا يجد مكان آخر تمام ولا نبيحر للنه من الأول لأن الفرق ظاهر بين الرجلين الاسم الذي يلحق الثاني أقل من الاسم الذي يلحق لماذا طب كيف فرقت بين الرجلين في الاسم بدلاية النصوص تمام فأمني علي أخرجون أحمد ما لم يكن في من العمل المباشر في الحياة أو هو وإن كان دونه إثم. تساوي، هتساوي بمن يأكل ربا واكتب الربا واكتب عقد ربا، وقد جاء النص في حق الأول ويرحمك الله لأن الله آكل ربا ومكله وشاهدي وكاتبه وشاهديه النصد في دلالة مفهومة على ماذا على ان اسم غير هؤلاء اقل وانا لما, في لما حصر هؤلاء الخمسة فيه في اللعب وفي الدلالة وانا لما حصر هؤلاء الخمسة فيه في اللعب فقران قال وقارون وفرعون وهما. والجي آية أخرى إيه واجنودهما لما خص قارون وفرعون يبه هذا جنال لأن اسمهم أعظم من اسم من الجنود وإلا لما كان للتخصيص معنى وإلا لما كان للتخصيص معنى لذا لما خص هؤلاء الخمسة في عقد ربادل على أنهم أعظم اسما من ماذا من, من غيرهم من غيرهم وهذه قضية النظر يعني الصحيح يقول بأن هؤلاء فعلا أعظم اسما من غيرهم وعلى هذا التفريق ينبلي الحق من أهل تبيح للثاني ما لا تبيح للأول والله تعالى أهلا وآله أم أما سالة حكم الأكل والشرب هو المراد وفي المساله في قفسي. مصلحة. فيتأكد الجواز. يعني ايش هذا الكلام يعني ذكرت هناك مصلحة من الاكل في الاكل عند كمام كأنك تريد ان إيه؟ ان ترقق قلبه او ان تتألف قلبه على الإيمان، او تريد ان تدفع بذلك وحشة كأن يكون قريبا اخا او ابن تمام فتدفع بذلك وحشة شديدة قد تتحقق بينك او قد تقع بينك وبينه. فإذا عندئذ إن قول لان هذا المال الذي فيه خلطة تمام ينظر الى الغلبة فإذا لم تعلم الغلبة جاز لك ان تأكل إذا لم تعلم الغلبة مع ويتأكد هذا الجواز بوجود ماذا بوجود وصاية بوجود وصاية من شرعية ودليله أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام يهود وهم أهل بني موجودة نعم خالقتم الشرطة الآن وستضيع نقية المساء المرأس فأرجو أن لا تغضب هو أخوك المستشكل في نفس المسألة فكان الجواب متعين إن هو يسأل عن المسألة التي نحن بصدر فسؤالك فيما نتكلم فيه أم هو سؤال خذ مراحة بيه و اكتبه فيه <تصفيق> بيع الديون وسورة بيع الديد كأن يكون على الرجل دين والد انه قد منعه وان كان راضي الانه قد قد منعه لكن هي جائزة بشرط او بشروط كالتالي الاول المثل او المثلية يعني اذا بيحصل مثلا خاصة مع طائفة المحامين يروح يشتري الشيكات البنكية من, من من التجار يبشيك خمسة الاف جنيه فيشتري به بثلاثة الاف هذا ربا ان موجود للأسف وشائع جدا حين عدوا يذهب للمحامين اذا نعيد ارفع داي وحضارية بهذا الشيء. إذا تبغ كل فيها أنت عايز كام وخرج أنت من الموضوع هذا ليه بسريع. تمام؟ إذا اجترت في حالة الدين أن يكون عند بس سريع هو. وقال سنة دوني معدومة كأن التامير الثاني افلس صحيح؟ او من معطر ده معناه في حكم المعدوم تمام فهذا لا يجوز لان من شرط السلم ايه فده انا اعتبرها مثلا ده اوانه شرط السلم ان يكون ان تكون السلعة مخضورا على على تسليمه نعم لا الكفن لا تخرج عليه زكان والقلب من الكفن عليه زكا قلب ضعيف لا دليل عليه من الكتاب او السمع بارك الله فيك طيب إذا تنبأ لابد مثلا طيب وصورة ثانية والصورة الثانية هي وفاء القرض مع اختلاف صورته يعني ما تغير صورته يعني رجل اخذ ذهب امراه عشرين جراما مثلا ذهبيه ثم جاد سعر الذهب هل سدد هنا الذهب أم سدد مالا بسعر يومه أو مالا بسعر اليوم بل ان ما نسدد 20 يعني نسدد ايه 20 ذهب او نسددها مالا بسعر أول مسددها زاه مالا بسير له اليوم يجوز ولا لا يجوز وما يجوز ما لا يجوز. أم؟ أبشر. طيب. اكتب والقرض. يلزم قضاءه على صورته التي وقع عليها يعني اللي اخذ دولارات مسددها ايه دولارات ده اخذ ده مسدده ايه الا ان يتسمح الطرفان وقد اندم الشرط بينهما في عصر القرض وادخل تحت مسألتين ضع وتعجل وحسن القضاء مش هنقول لك داين يجوز ان المسلم يزيد عليه، بس بشرط ما يكونش هناك اتفاق مسبق او شرط مسبق ويجوز لصاحب الدين ان ينزل عن بعضه لانه ماله وهو حر فيه صحيح بعدم وجود به الشرط طيب إذا عدم الشرط بينهما عند القرض فجاء وقت الوفاء وتسامح معا فنسدده كذا أو كذا تمام هذا جائز هذه جائز والله تعالى على وآل. طيب هذه المسألة رقم كم المسألة السابعة سألتم السابعة التي مرت هذه نعم السادسة طيب باركنا طيب بقينا معنا من الوقت عشر دقائق فنجلها للإجابة على الأسئلة وإن شاء الله عالم وإدنا يكون في الغد مع زكريا السلام مع زكريا السلام ونحن الآن يعني على مشارك الانتهاء من بيع من كتاب البيع ولله الحمد والمنا حقا على ما أنعم علينا به من دراسة هذا الكتاب والله ياكم طيب بالنسبة لأخينا بصور المحاضرات طبعا من يقوم بهذه المهمة من إخواننا أنت رمضان صورت المحاضرات طيب يعني ليت تصور نسخة للنساء وتنظر في سمن تكلفتها طيب أخونا رمضان يتولى هذه المهمة إن شاء الله تبارك وتعالى هل يجيز البيع للتقصيد مع الزيادة السائر؟ نقول بأنه لا يجيز وقد سبق الجواب عن هذا السؤال ويمكن لأخينا أن يطلب المحاضر الخاصة به ففيها تقصيد منفعه في هذه المسألة وفي هذه كبل أدلة على منع هذا البيع إذا ورست مال ربوية هل أنتفع بيه كله؟ هم أحسن الأموال الربوية؟ لا شك انت تحسب الاموال الرباوية لقولي فلاكم رؤوسوا اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وترجع الى اهل الاختصاص الذين يمكنهم ان يحددوا لك نسبة الربا في هذا في هذا المال نسبة الربا في هذا المال نعم نعم نعم نعم نعم. نعم ولكن ما يوجد هناك اكل ريم لا هو ربا هو ربا طبعا نعم التابينات الاجتماعية مال التابينات كلها أصلاً بتوضع في بنوك. بتوضع في بنوك فبتتحصل عليها فائدة فلا بد من تطوير المال بشيء من من, من الانتفاع. دعم على حسب ما بايت الصلاة هذا هو اللي بياخدو بياقفين. لكن هذا ما يفيد عن حاجته هنا يا إخواننا أقول كلمة والشيء بالشيء أسقر وهذه مسألة مهمة جدا إخواننا الذين يخرجون إلى المعاش عليكم أن تنبيوهم إلى مسألة خطيرة جدا أن أكثرهم لا يتنبه إلى قضية فرضية الحد وعند قبل المعاش أصبح مكلفا بماذا بالحج لأنه صار يبنكوا لي يبنك المال وصار من أهل الستار فكثيرون من الناس للأسف لا يلتفتون العازم إلى هذا الأمر الحظير جدا لأنه أصبح مكلفا منه وبالتالي يأسم يأسم اسم شرعيا إذا لم يبادر بال بالحج وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا تراهد كما في الحديث الصليح من أراد الحج فليتعجل فإنه لا يعلم ما يعرض له من أراد أفاد لفائدة إن كل واحد بالله ينتودي الحج أولا أو لييسره الله عز وجل له ثانيا إن أراده وما وصار غير مكلف به لما كانه لا يستطيع. فلما ملك المال صار مستطيع وولده على أمر الأخ أن زواج البنت أو الولد لا يتقدم على الحج أن زواج البنت أو الولد لا يتقدم على الحج لأن الله قال قو أنفسكم و فجاء بالأهل في المرتبة به خاصة ان زواج البنت وما يحدث اليوم ليس عمر شرعيا يعني ان الاب يشتري لابنته بألاك الجنيهات كذا وكذا وكذا, وكذا هذه الأمور ليست شرعية لان الاصل نفقة الزواج على من على, على الزوج على الرجل هو الذي يشتري البيت هو الذي يريه نؤسسه كون المرأة ساهم اليوم فهذا ببده تطور. فلا ينبغي أن يتقدم هذا التطوع على ماذا على الحج الذي هو عقل من أركارب الإسلام وكل رجل من الله في بيته من يخرج على المعاشي اليوم أو غدا أو كذا فعليه أن ندعه لأيدي المسألة الخطيرة والخطيرة جدا سمعت في شريط للشيخة بإصحاب الحريني ان تحريك الاسبع ليس شزا الشيخة بسحاق بنى هذا الكلام على نقطة لغوية هذه النقطة عنده ان التحريك جامع الإشارة. وقال كذا الرجل يقول تعالى فيكون قد اشار وحر واقول فعلا التحريك قد يلازم الاشارة وقد لا يلازم بدليل أين الله قالت في السماء فأشارت من غير ماذا غير تحريق وفعلا التحريق قد يجامع الإشارة وقد لا يجامعه هذا المسألة فيه احتمال والدليل إذا تترخ عليه احتمال بطربيب السبلال والأصل لغة أن التحريق شيء والإشارة شيء آخر عشان نقول النوم في هذا الحديث شيء واحد فنبدأ من, من قريبا وذلك قلت يا اخواني تتبعوا الادلة او الاحاديث التي فيها ذكر الاشارة والتحريق احاديث جملة فسوف نخرج بقاعدة هذه القاعدة هي أنه ما جاء تحريق في السنة الا مقرونا بالاشارة وما جاءت اشارة الا مقرونا ماذا بالتحريق يبا عند اذن سنقول غالبا للتحريق يكون ملازما لماذا بالإشارة نحمل الحديث على هذه القاعدة الأغلبية وإذا قلنا بأن التحريك لا يلازم الإشارة سنحمل الحديث على هذه القاعدة من أغلبين وإلى أن يثبت ذلك فنحن على أن التحريك شيء والإشارة شيء آخر والصلاة بكل صحيحة والصلاة كل صحيح يجوز أن تترب ركعة ويجوز أن تترب سلاسة لا حرج عليك في هذا وزي بذلك العرب الذي أكل الربا يوما وتاب الله عليه ماذا يفعل اقول قاعدة هذه القاعدة زكرا الامام ابن القيم هي قاعدة زهدية الزنوب تكفر بجنسها واستدلى على هذه القاعدة بحديث من قال لأخيه من قال لأخيه تعال اقابرك فليتصدق وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلْيَحُوْنِهِ لَا إِلَهِهِ إِلَّا اللَّهِ إذن كفارة القول كانت قولا وكفارة به الخمار كانت كانت الصدقة إذن أخونا الذي أكل الربا قبل أعوام فأولا يتوب بشروط التوبة المبينة شرع وهل راسها شرط النجم. يجب فعلًا أن فيه تحقق في هذا الشرط، ويقبل الله التوبة، ويزدقو عليه قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم، وإنا دللك على كيف الندم أُنزل إلى حال كعب بن مالك وصاحبيه صحيح من الندم بحيث أخبرت رأت هلال بأنه أخذه حتى كاد المقام يذهب الردى. ببصر وافقده الحركة ان كن شيء استكان في بيوت الميد يبقيان يبقيان ثانيا من عقد العزم على ان يعود الى مثل هذا العمل مرة اخر سلسل عمل صالح كالصدقات تمام وكالإحساننا الفقراء والأيتام فهذا يكفر زندا تمام ولا يكفى أن يندم وأن يؤلع وأن يعقد النية على عدم العودة إنما قال تعالى إلا من تاب وآمن وآل عاملا صالح ذلك أنظر إلى كعب قال إلا من توبتي يا رسول الله أن أن بالمال وإن من توبتي أن لا أحدث إلا أحد صدق فبدون هذه التوبة حصلت لي النموذج يعني كان الشيخ الشيخ بنغازي يقول هذا أسلوب التوبة لمن أراد أن يتوب بدليل لربنا سبحانه وتعالى جعلها, جعلها نموذج للتوبة في القرآن تمام وعلى السلاسة دبنهم وتتسمى الصورة باسم صورة ايه التوبة مع ان فيها احكام كثيرة جدا يعني على رأسها احكام ايه البراء والولاء وفيها ذكر غزو التابوق وكذا وكذا لكن قلت اسمها صورة التوبة كأنه يقول لنا هذا هو اسلوب التوبة لمن اراد ان يتوب وكان الامام احمد يبكي شديدا عند قراءة هذه الآيات على الثلاثة الذين خلفوا ويقول هذا هو أسلوب الثوبة لمن أراد أن يتوق لمن أراد أن يتوق فأقول لأخينا عليه أن يكسر من الصدقات والنفقات والله يتقبل منه طيب الساعة الآن العاشرة إلا عشر دقائق الحاجة عشر إلا عشر دقائق وبهذا بارك الله فيكم يقول قد تم لنا أو يقول قد تحقق شرطنا في الدرس أن يزيد عن ساعة وهذا السؤال هو مهم مؤجل للغد وهو حكم وضع أموال اليتامة في البنوك فلا يعد من الاترار أم أنه لا يعد من الاترار وهذه فعلا مسألة من المسائل الهامة من أحيانا يموت الأرض والشركة تصرف من أيتام مالا ويكون هذا المال مالا ضخما وهم أيتام صفار لا يفسدون في دنيا اتغار كررا وليه ومعهم أم ومعهم أم فما العمل هنا يوضع هذا المال في البنك من اجل تثميره ليأكل ايتامه او ان هذه الام تنقر به وتعمل وهكذا فلا بد من النظر الى هذه المسألة بالتفصيل وليس هذا ينفع الان ان شاء الله السؤال هذا ارجو ان تذكروني به ليكون اول ما نجيب عليه الله تعالى من اسئلة في درس الرب وارجو كل رجاء ان تنصروا راشدين على عدلة لتمكن اخوانكم المتكفين من الراحة قليلا لان صلاة التهجد تبدأ في الساعه عشر والنصف فنبقى اذا ساعة ونصف الراحة الوقت التي تطلق المقصة في المسجد حتى تصلي التهجد أقول هذا الأمر يشق على إخواننا الموجودين الآن لأن المفترض أن المكان الذي تجلس به الآن المكان الذي تجلس به الآن هو معد لإخواننا المؤتخفين فلست أدري الآن من عمل؟ يعني خاصة أنهم يعني في هذا الوقت يريدون غاحم يريدون غاحم فإن كان تنظر في مسجد النساء في أعلى تجري فيه إلى أن يأتي وقت الصلاة فتنزل فتصلي معنا اه اه اه فهذا عندي يكون جمعنا ما بين المصرحتين مصرحة أن تصلي ومصرحة أن يرتاح إخواننا وهذا هو الذي أقوله ولا أقول بعد ذلك شيئا وصفت الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم